ولو أنهم طبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاتكم بغوة إن فتبينوا أتبينوا وتفدحوا على ما طهلكم دائمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمن لا نتو وَمَنْ كُنَّ مُحَبَّبًا إِلَيْكُمْ كُمُلْ إِيمَانًا وَذَيْنَهُ فِي